ان من خُلُق المؤمن انه دائما يشكر الله ويثني على الله بما هو اهله يشكر الله في عسره وعلى وفي شدته ورخائه يشكر الله دائما ويثني عليه لان الله يقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ان المؤمن كلما تامل نعم الله عليه ازداد شكرا لله وثناء على الله انعم الله عليه باعظم النعم الا وهي نعمه الاسلام فهي اجل النعم واعظمها ان هداه الله لهذا الدين وشرح صدره للاسلام وقبول الحق فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام قال جل وعلا افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فيحمد الله أن شرح صدره بالإسلام وجعله مسلما يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ويتدبر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة فكلما التبت نفسه وتعرف على نعم الله عليه عرف أن لله نعماً عظيمة وآلاء جسيمة والله جل وعلا مع عظيم إنعامه وإفضاله يرى منا أن نشكره بجل وعلا بقلوبنا وألسنتنا وجوالحنا وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أيها المسلم من الله عليك فادركت رمضان صحيحا سليما أدركت رمضان سليما صحيحا صمت هذا الشهر وقمت ما يسر الله من قيام ليله وانت في سلامه في بدنك وسائر اعضائك تتمتع بصحه وسلامه وعافيه فاحمد الله على هذه النعمه وقل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه كم من متمرش ما أدركه كم من أدركه مريضا أو أدركه والعياذ بالله في غواية وضلالة لا يؤمن به ولا بصيامه فاحمد الله على هذه النعمة ان بلاك رمضان وفقك وعانك على صيامه وقيامه يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فصيامك رمضان ايمانا بوجوبه وتصديقا بوعد الله ثم وعد رسوله صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك سببا لكفارة ما مضى من ذنوبك والحمد لله على إفضاله وإحسانه أيها المسلم كلنا في هذه الدنيا خطاء وخير الخطائين التوابون كلنا عرضة للخطأ والزلل بألسنتنا وابصارنا واذاننا وجوارحنا إلا من عصم الله منا وبالأثر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتا بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وبالحديد القدسي يقول الله يا عبادي كلكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم اخي المسلم لنقبل نعيد نعيد محاسبه انفسنا وتفكرنا في واقعنا وأقطانا التي عملناها من قليل أو كثير قد أحصاه الله علينا وعدها وعلمها يوم يبعدهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 وتراجعنا عن أخطائنا وتوبتنا إلى الله مماذا مما عملناه يقول الله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ويقول جل وعلا والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اخي المسلم فلعلك قصرت في الصلوات الخمس في بعض اوقاتها او تهاونت بشيء منها فتوب الى الله في هذا الشهر واقضه العزم التام العناية عليها في أوقاتها والعناية بها في المساجد وأدائها كما أمرك الله فلعل قصت لزكاة أموالك فحاسب نفسك وأد ما بقي من زكاة مالك لتكون من المزكين حقا لعلك أخي المسلم قصرت في صيامك لا غون وقيل وقال واعمال سيئه فتوب الى الله في بقيه هذا الشهر لعل الله يقبل توبتك ويمحو خطيئتك اخي المسلم لعل لعلك قصرت في حق الوالدين او اسأت اليهما او خاطبتهما بسوء او قل اهتمامك بهما فتدارك في هذا الشهر واستسمحهما وبرهما واحسن اليهما وعاملهما بالحسنى كما امرك الله بذلك لعل بينك وبين امراتك تقصير في حقك في حق امراتك حق فاديها حقها المطلوب وعاشروهن بالمعروف لعل بينك وبين اولادك سوء تفاهم ونحو ذلك فحاول الاصلاح بينك وبينهم في هذا الشهر المبارك لعل بينك وبرحمك بعض التبعض القطيعة فتدارك هذه القطيعة وصل الرحم وتعوذ بالله من الشيطان لعلك أخي المسلم دخل عليك أموال إذن حلالا لك من أموال الآخرين أموال خدتها بغير حق بغش بكذب بخديعه بمعامله ربويه فتوب الى الله وتخلص من مظالم العباد ورد للعباد, للعباد حقوقهم لعل عمالك قصت في حقهم واخرت مستحقاتهم وحاولت الجحود والتهرب واعلم ان ذلك حرام عليك فاعط كل ذي حق حقه واياك وظلم العباد في أموالهم وأعراضهم أخي المسلم إنها فرصة في هذا اليوم المبارك وبآخر هذا الشهر أن نتوب إلى الله من ذنوبنا وتقصيرنا وأن نتوب إلى الله وأن نسأله قبول أعمالنا. أخي المسلم إن القيام الأعمال الصالحة ثقة بالله تصديقا لوعد الله امتثالا لأمر الله يعمل الأعمال الصالحة طاعة لله. ومع اداء ومع العمل الصالح فإنه يخاف على نفسه على هذا العمل اي يحصل له معوقات تسبب رد البطان هذا العمل فالرياء والسمعة والإعجاب بالعمل كلها أمور تؤثر على الأعمال الصالحة فالمؤمن التقي يعمل ويجد ويجتهد ويسأل الله التوفيق والسداد وقبول العمل يسأل الله قبول عمله إنما يتقبل الله من المتقين يقول جل وعلا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 وأخلصوا لله فيه ومع إحسان عمل مشفقون خائفون على أعمالهم لعلم بتقصيرهم وإساءتهم وعلم باطلاع الله على سرائرهم وضمائرهم يعلم خائنة الاعين وما في الصدور جدوا في العمل واحسنوه ثم خافوا على انفسهم هل يقبل هذا العمل؟ لا فيا إخواني ما بقي في الشهد قليل نتفلت الى الله من تقصيرنا واساءتنا ولنسال قبول اعمالنا فان الله انما يتقبل عمل المتقين الذي اتقوا بقلوبهم وعزيتهم وجوارحهم فلنحقق هذا الجانب في نفوسنا ولنودع شرنا بالاستغفار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنثب إلى الله من التفصيل والإساء ونساله جل وعلا ان يعيد أمثاله علينا وعليكم أعواماً مديدة وأدوازاً عديدة في صحه وسلامة في الدين والدنيا إنه على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل جليلي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن الله أشرع لكم في, في نهاي صيام شهر رمضان صدقة الفطر هذه الصدقة التي فرضها, فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم ما فرض الله ما فرض رسول الله حكم ما فرض الله فإن طاعة الرسول طاعة لله يقول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فرض هذه الصدقه على عموم المسلمين ذكورهم واناثهم صغارهم وكبارهم احرارهم وعبيدهم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين فيخرجها الانسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته واولاده القاصرين ومن استطاع من الكبار ان يخرج عن نفسه فان الاولى ان يخرجها امتثالا للامر لانه مخاطب بها هذه الصدقة الفطر لها حكم عظيمه فمن حكمها, أو فمن حكمها أنها مواساه للفقراء والمساكين ليكون عيد العيد الفطر عيدا للجميع يقول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وفيه التخلق بالكرم والجود وفيه تطهير للصائم مما حصل عليه في صيامه من اللو والرفث وفيه شكر لله على اكمال الصيام والقيام وسلامه الابدان من الافات والاضرار يقول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر طعمه للمساكين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه فطره للصائم من اللغو والرفث طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين فمن ادها قبل الصلاه فزكاه مقبولة مقبوله ومن ادها بعد الصلاه فصدقه من الصدقات بمعنى ان هذه الزكاه طهره للصائم من ما حصص صيامه من اللغو والرفث والامور المخالفه للشرع فهذه يطهر بتوفيق الله فيؤديها المسلم طاعه لله ورسوله ويخرجها من جنس طعام الادميين من البر والارز والتمر والزبيب والاقط وغير ذلك من طعام الادميين ويختار النوع الذي, يختار الذي, ويختار النوع الذي يطعمه الناس ويكون طعام الاساسي كالأرز مثلا فإنه طعام أساسي فيكون إخراج من من من غيره وإن أخرج غيره أجزاء لكن لما كان طعام الناس كان الأولى إخراجه قال أبو سعيد الخدري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الاقط والذبيب والتمر والشعير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ولا تؤدي قيمة عنها ولا يجزو إخراجها نقودا لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين فكانوا يخرجونها من الطعام وما كانوا يخرجونها من النقود أيها المسلم وهذه الزكاة مقدار الواجب فيها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره بالكدوات أن الصاع يعتبر ثلاث كيلو ثلاث كيلو رومات فمن أخرج ثلاث الكيلو فإنه قد أبرأ ذمته وخرج منها بيقين هذا هو المطلوب وتجب هذه الزكاة على المسلم إذا, أدرك إذا غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فإنها مضابة للعيد فيقال, مض... فيقال صدقة الفطر من رمضان أيها المسلم تؤدي هذه الصدقه عن نفس مطمئنة تبحث عن الفقراء والمستحقين وتسلمها لهم بأيديهم او وكيلا وكالوه عنهم ليستلمها منك اما مجرد تاخيرها وانتظار الناس بها بعد الصلاه فلا يكون انما تؤديها قبل الصلاه تؤديها لفقير نفسه او لوكيله الذي يوكله ليقبضها منك فان ذلك مجزي ايها المسلم تخرج هذه الصدقه في المكان الذي يدركك فيه آخر يوم من رمضان سواء كان موضع إقامتك أو كان غير ذلك لأنها متعلقة بالأبدان فتخرج في المكان الذي أدرك ادركت فيه غروب, غروب الشمس في آخر يوم من رمضان والسنة إخراجها قبل الصلاة يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الخروج المصلى ولكن من خاف أن لا يقوم واجب جاز له إخراجها قبل عيد بيوم يومين فيوم السبت غدا يوم الثامن والعشرين. اول وقت لاخراج هذه الصدقه يوم السبت ويوم الاحد اما ان يكون قبل يوم أو يكون قبله بيومين واختر يا اخي المسلم لها طعام طعما جيد لان الطيب اغلى واعظم ثوابا يقول الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بااخذ الا ان تغمضوا فيه ايها المسلم ابحث لها عنها المستحقة الله تنتبع بها وتستفيد منها أما أولئك لياخذونها ويبيعونها وليس لهم بها حاجه فهؤلاء لا يعطون منها ينبغي للمنتحرى في حيه وفيه وعنده جيرانه ومن يعرف ومن يتصل بهم ممن يثق بانهم بأنهم يعرفون الناس وأن تؤدى هذه الصدقة قبل يوم العيد أما لولئك يجمعونها ثم يؤخرونها إلى بعد الصلاة فان هذا غير جائز فالسنة أن نخرجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز لنا أن نسبق ذلك بيوم أو يومين إبراء لذمتنا ونؤدي هذه الفريض طاعة لله كم يتساءل بعد ذلك نسيت هذه غابت عن بالي كل هذا خطأ هذه فريضه عام حوليه ينبغي الاهتمام بها والعناية بها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها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 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون شرع الله لكم عندما يبلغ هلال شوال أن تكبروه وتعظموه وتثنوا عليه قال تعالى ولتكن عده ولتكبروا الله على ما هداكم فإذا بلغنا هلال شوال قلنا بأصباتنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نأخذ لصلاة العيد المكرين، نأكل تمرات قبل خروج، لأن المبينا صلى الله عليه وسلم كما كان يخرج لصلاة العيد حتى ياكل تمرات، ياكل لذي يفتح بها مترا، أو خمساً نحو ذلك، فالسنة أكلها إظهاراً لقبول أمر الله بإفطارنا في هذا اليوم طاعة لله، صمنا بأمر الله وأفطرنا بأمر الله، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إخوانا اخواننا بغزه اللهم ايد بنصرك اللهم ايد بنصرك اللهم ايد بنصرك اللهم انصرهم من بغى عليهم وظلمهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم وظلمهم انك على كل شيء قدير اللهم كل عون ونصيرا اللهم كل عون ونصيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد في, في عمره وعمله وشد عضدي بولي عهده وولي عهد عهده واجعلهمهم جميعا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 اللهم اجعل لنا في هذه الليالي مباركة أوفر حظ ونصيب اللهم اجعلنا فيها ممن غفرت ذنبه وزترت عيبه وأقلت عثرته والله قابلت وتفضلت علي فاعتقته من النار اللهم اعتقابنا من النار ورقاب ابائنا واماتنا واخواننا وذرياتنا واخواننا اجمعين لك على كل شيء قدير اللهم رحمتك ارجاء من اعمالنا اللهم ما بقي ازع من ذنوبنا ربنا, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واعد علينا امثالها اذ عديده واعواما عديده في خير وعز الاسلام والمسلمين اللهم اغفر لامهاتنا اللهم اغفر لامهاتنا اللهم اغفر لامهاتنا اللهم اغفر آبائنا. اللهم اغفر لابائنا اللهم اغفر لابائنا اللهم ارحمهما كما ربيانا صرارا اللهم ارحمهما كما ربيانا صرارا اللهم جازهما عنا خيرا اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءه نقمتك ومن سائر سخطك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشمات الأعداء وسوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعذي والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم فرج كرب المخربين وقض الدين عن المدينين ويوجد في المسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم اختنشرنا برضوانك اللهم اختنرنا برضوانك اللهم يشاهدًا لنا لا شاهد علينا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل ذي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون